ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما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 قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحيناه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 ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعد لقوم لا يؤمنون ثم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 118. والخشية ربهم مشفقون 119. بآيات ربهم يؤمنون 110. بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون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 فان هم لها عاملون حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجارون لا تجاروا اليوم انكم منا لا تنصرون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 أدهم الموت، قال رب رجعون، لعلّي أعمل صالحا فيما ما كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.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 أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فالفحوا وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون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 إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا آمنا لنا وانت خير الراحمين فاتخذت معهم سخريا حتى ذِكْرِي ذكري وكنتم منهم تضحكون <تصفيق> إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين